بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ورحمه الله العالمين فينا رحمه وعلى اهلي وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك واعلم واسرف في ما لا اعلم ما ما زلنا مع من دروسه شرح من قبل المتابعة كمان نديزين في الله تعالى كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف الله لله درس الماضي بدأنا بالقوله لم يزد جميع صفاته وأصماته لم يزد قطع جميع صفات سمى سبحانه واسماؤه تعالى ان تكون صفاته مقدقه واسماؤه محدده كان النموذج سابقا دائم الذات وصفه لا فرق وصفه ذاته صفه ذاته لا فرق من خلق وتجلى للجبل فصادق كمجلاله وان القران كلام الله ليس مخلوق فيبقى ويزيد لا بيد ولا صفه لمخلوق فينتهي والإيمان بأن قد صدرت ثيريه وشريه وحلوه ومريه فحلويه لا دنجوه حلويه ومريه وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الامور بيده ومصدرها عن قضائه تعالى هل عليه الله اهتماما ذلك الله لم يسب جميع صفاته واسماؤه تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماؤه محدثه علي صفات توازي الذات ما معنى ذلك لم يزل جميع صفاته ان صفات الله زوجت هذه نظريه ابديه لا بدايه لها لا بدايه لها سبحانه وتعالى سبحانه ان تكون صفاته مخلوقه واسماؤه محدثه ما لا سبحانك ها تعالى, تعالى تنزل أي تنزل الله عز وجل أن تكون صفاته مخلوقة ها أن تكون صفاته صفة المخلوقين فالله عز وجل تنزل عن هذا ولا سبحانه وتعالى فصفاته لا تشامل صفات المخلوقين وصفاته أبلية الأزلية متعاملة بالذات لا تتبك عن ذاته سبحانه وتعالى وما قال ذلك كلم موسى بكلامه الذي هو ذاته لا حق من حقه تكلم موسى عليه الصلاه والسلام بكلامه وبوكل الله ان هو بحق وصفه ها من هو بدا واليه يعود فهو صفة لذات سبحانه وتعالى لا لا من حقه سبحانه وتعالى طيب تكلم ربنا سبحانه وتعالى ها كلام. حقيقيا تكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء متى شاء باعتبار ماذا باعتبار الزمان وبما شاء باعتبار موضوع الكلام وكيف شاء أي على الكيفية على الكيفية التي والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى كلامه لا يشابه كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشابه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى وذكرنا أن, أن هذه المسألة الكلام الله عز وجل مخلوق أو صفة لذاته هذا أمر وقع فيه نزاع كما قلنا طول الدين بين من <تصفيق> بين السنه والجماعه وبين المعتزله وقد وقع البلاء والشر كما ذكرنا بسبب هذا هذه الفتنه التي تولى ابراءاء المعتزله وذا كما ان من من الائمه الذين وقع عليهم هذا البلاء وهذا الانتحال منهم الإيمان أحمد رحمه الله تعالى وحتى صار, صار علم لا يطلق إمام أمه السنة إلا ويراد به <تصفيق> الإيمان أحمد وإن كالآلة المثلين كل ما أمه السنة إلا المال الشابعي والحليفة الله من المبارك المثيمية ومن قبله ومن منه أمه للسنة لكن مثلة رحمه الله تعالى في هذه المحنة ترت واحتسر يعني, يعني هذا المصر يُطلق عليه إيمان الله السنة رحمه الله تعالى ثم ذكرنا في نهاية التصوير الماضي مسألة في الإكار <تصفيق> مسألة في هل الإنسان إذا كُترها على قول الكفر يُعياله إلاك أكره الله على أن يواققه بلسانه وخشي على نفسه قول كل أهل. هل يستجيب من لا يستجيب؟ حسب ساجب بتفصيل يعني اللي لم يكن قدوه في الناس يعني اللي لم يكن متبع ايمان متبعه يستجيب هذا على مسيح الد فهم لا يروى انهم مطمئنون بالايمان ولكن شرحت بالكفر صري يعني يغارب في قوله لسان وبشرط يعني أقل اذا توافق قدوه مع لسانه لكن إن كان إماما يعني قدوة سلوكية اقتدئه الناس وينتظرون موقفه كان إمام رحمه الله نس ينتظرونه خارج السجن فإن قال كلام الله مخلوق يذهب الناس بهذا الكلام ويفرقونه ويوزعونه في الأفاق وفي الأمصار فالأفضل في مثل هذا أن يصبح وأن يحكس حتى لو قتل لو قتل فإنه هو إن شاء الله سيكون ماذا؟ شهيد شهيد ثم نأتي إلى نصر اليوم وهو يتذب من قول المؤلّق رحمه الله فعاله وتجلّى للجبل فصار ذكّا من جلاله وتجلّى للجبل فصار ذكّا من جلاله وهذه الجملة من المؤلف مستقاه مكتبس من قوله تعالى في صوت الحراء وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِلْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ قال ماذا لما يكلمه ربه؟ قال رب ياريين وكأن موسى عندما كلمه الله عز وجل استألس بهذا الكلام فأران ربه الله سبحانه وتعالى قال رب خائني أنظر إليه فبماذا أجله عبدنا عز وجل سبحانه وتعالى قال التراني ولكن وضع إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكى وخر موسى صعي آخر فلما ذاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أعلمني إذن فقلوا هنا وتجلى للجبل أي ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل تجلى ربنا سبحانه وتعالى للجبل لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء هنا وقال لموسى لن تراني أي لن تقوى على الرؤية لن تقوى على الرؤية وفقل هنا بين الرؤية التي طلبها موسى والتي طلبها من إسرائيل بل إسرائيل أين هم طلبوا بيام لنا طلبوا بيام لنا قال إنو من ذكب حتى أدع الله جهرتك هل طلبوا رؤية بني إسرائيل هنا كطلب رؤية موسى هنا تختلف طلبوا الرؤية من بني إسرائيل كان بنا على ماذا على الجعود وعلى رهاب وعلى المكارب بخلافه طلب الرؤية من موسى عليه الصلاة والسلام فإن طلب الرؤية من موسى كطلب كالطلب الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف تحني موتى والأريني كيف تحني موتى قال, قال أولم تؤمن حقا بنا ونأكل يطمئ إلا أخذ فمن هذا باب سأل موسى أرضه عز وجل أن يمكيه من الرؤية لكن الله سبحانه وتعالى بجلده وأنه لن يرى قد لن ترى ولكن انظر إلى الجبل انظر إلى هذا الجبل العالي الشامخ السامخ والذي خلق الله من العجارة وبالصحة. ومن الصخرة ومن الحصارة ويعني شاهد العلوب برض لك بعض العلماء إن... أن مثل ما يوجد فيه من الارتفاع خارج الأرض وفوق الأرض يوجد مثله تحت الأرض إنها أتاه فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إن تحمل هذا الجبل الرؤية فسوف ترعه فلما تجلى ربه للجبل تجلى ربه الأسحانه وتعالى من جلاله من على ذلك الجبل ماذا وقع؟ جعله ككا جعل الله عز وجل ذلك الجبل دك ملدكوك دك والملدكوك الملدكوك كلمه مطوق سمح الله يعني جعل جعله مطوقا اصبح مدكوكا, مدكوكاً في القراءه الثانيه باثبات الهمزه جعله دك هذا في هذه القراءه يكون بمعنى سويناه على القدر <تصفيق> لقوله تعالى واسال عن الجبال فقل يرسكوا ربي يسهل فيادوها قاعد لا تبع فيها عبو الهدى فجعله لك ثم ماذا كان الامر موسى عليه فخر موسى صحفه أي سled ووقع مغشير عليه مغشير عليه طيب وقع مغشير عليه وقد نرى إلى المتججله عليه وهو الجبل نظر إلى المتجل عليه إن رب تجلى الجبل موسى نظر إلى المتجل عليه فوقع مغشير عليه فكيف لو نظر إلى المتجل وهو الله رب العالمين فجعله دكا فخر موسى صعيقا فلم ما أفاق يعني, يعني موسى من, من غشيته قال سبحانه أي ألزه كرب سبحانه هذه التنزيل وتستعمل للأمر العجيب اذرفت ختم راجع بالتقول سبحان الله ام كان الاسراء معجزه خارقه للعاده وما اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يخبرنا بها وبموقعها بدات سوره الاسراء بقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلي سبحان الذي اسرى به ايضا من المسجد الحرام فلما أفعض قال سبحانك تبت إليك أي تبت إليك إن كنت تجاوز حدي وقضي وإن كنت أسك الأدب معك يا ربي فإني أتوب من ذلك كله سبحانك تبت إليك وأنا, وأنا أول المؤمنين أول المؤمنين بأنك لا أخرى بالدنيا وأول المؤمنين بأنك لا ينفغي أن تسأل من أهل السؤال إذن فرؤية الله عز وجل رؤية الله عز وجل في الدنيا حسمها الله مع كليمه ورسوله موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام فلا متمع فيها ولا مجال للحصول عليها أما ما ذكرناه من بني إسرائيل ومن طلبهم يقول ها؟ يقولوا هاوا لما تنكرون على موسى يُعَلَى غَلِ إِسْرَائِيلِ هَذَا مُوسَى نَبِيُّهُمْ وَرَسُولُهُمْ وَأَخْطَلَبَ الرُّؤِيَهُ فكذا كرّ أن هناك طعب موسى أراد الرؤية من حمال الاستئناس والاستئناس لأنه لما كدمه ربُّه سبحانه وتعالى تمع في النار تمع في الله بالكلام فأحب أن يُقصّح التمر رؤيه لكن حتى حتى فيما يتعلق أن الرؤية في الدنيا مستحيلة لنحتاج أجساد هذه الأجساد التي وهبنا الله إياها لا تتحمل يعني ليست مؤهلة لرؤية لأن رؤية يوم القيامة ثالثة ثالث يقول لَكْرَمْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ الْقِيَابِ فرؤية كنية إليهة البدل للقمر إليهة البدل لا تضاربون فيه وفي لص الحديث لا تضاربون فيه لا بد من هذا وجوه يومئذ ربها لأربها ناظرة لذين أحسن الحسنة ذكر ذكره أن الحسنة هي الجنة هو النظر إلى ذات لا يرحل العالمين هو النظر وَإِلَى ذَاتِ اللَّهِ لكن هيتك إزائي ملتية مليون هيتك إزائي فهذه الأشتاء التي يعني الطعام غير طعام الجنة والأشتاء غير أشتاء الجنة طعام أهل الدنيا لهم فضلات ليس كذلك؟ ذكر شي حدا له ويتاخذ منه لكن تعامل اهل اهل الجنه شنو لهم فيها ازواج مطهره ها ازواج مطهره متهار من الخي من النباس من النخامه من من العرق ومن من من, من من من هذه الفضلات التي تخرج من اليمين من, من, من, من السبيلين لكل له وجود له عند هذه الجنه بل حتى حتى في الله عز وجل الناس يوم القيامه ويدخلهم الجنه وهم في طور ابي قد ود في اعمار ليس بما يذهب هذه التي نحن فيها هو هل غير مهيئه اصلا لرؤيه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل سبحانه يعني ينشق أجزاد الأخرى تكون مؤهلة للنظر إليه يعني يضع القيادة أما بلو إسرائيل تقارير ماذا تتربوا هذا؟ عنادة عنادة تصمر مليئ وماذا تتربوها؟ ما تتربوها؟ بعد أن رأوا المعجزات الظاهرات رأوا المعجزات هكذا بأريونهم يعني إبناء الملك وتعالى شقّلهم البحر ها؟ شقّلهم البحر وفرقنا وفرقنا بكم أه؟ وفرقنا البحر فأه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ هذا الجناء في العروة أنتم تنظرون فرقنا شفرقنا جعل الله عز وجل بعد أن أمر موسى أن يضرب بعصيته هذه بعصيته أن يضرب بها البحر فأمر الله أن طلق إلى كرقين وكان كل فرق كالتوضي العظيم فأمر الله خطرات الماء وحبات الماء فتماسكت فأصبح جدارنا هنا وجدارنا وبلو إسرائيل ينسونه في, في وسط البنرية داخل البحر نضرب لهم في البحر طريقا يبسا لا, لا قيمة فيه ولا وحدة ثم مضرب فيه حتى إذا كانوا على مقربة من الشاش الآخر دخل برعوه ومعه ملك في يعني في النحاق ومتابعة موسى ومن ناحا فأراد موسى أن يضرب البحر ليرشع كما كان بأمواله المتلاطمة فقال الله عز وجل آمرا إياه واترك البحر و... أي واترك البحر كما هو يا موسى ساتيا بطرقه ومن وابده واتركوا هكذا حتى يضطرر في العون وَمَعَهُ مَلَأٌ فَيَدْخُلُونَ فَإِذَا لَهَا لَاقِعٌ بِكُلِّ جُنُودِهِ يكون موسى قد أخرج من فيها الأخرى فيطرق الله ويُعِيد المياه إلى ما كانت عليه والضحفة ما كان عليه فيقول الله عز وجل قد, قد أنجى وأضرقا بالسبب الواحد لا لا أنجى بماذا؟ بالبحر أنجى بماذا؟ موسى من حلقوم واخرج ايضا بالبحر من في عوده لكن بمجرد ان خرج من البحر ماذا فعلوا قالوا يا موسى اجعل لا الهك ما لهم ادها نسا نسوا الذين جاءهم يعني من من عدويهم والذين فتح لهم الطريق يعني الطريقه في البحر يبس نسوا هذا كله ثم بعد ذلك ذهب موسى بنقائهم ورائهم بالصفوه ها الصفوه المختاره من ذهب بهم الى الميقات لما وقت ليعتبروا ان وجل عن عبادته العجل عن عباده الله فاولئك طلبوا قائلا للنوم لذلك حتى نرضى فأخذتهم الصعقة صعقة موسى هناك صعقة بعلماء لذلك كانوا بعلماء من الصعقة من السماء أو صيحة تقطع أكبابا الصعقة التي سعى عين وقعت على مليك إسرائيل غير الصعقة الذي وقع على موسى موسى وقع مرشق العيفر لكن مليك إسرائيل فقد هذه انتهى إلى وفاته لذلك تاكلت ثم بعثناكم من بعد موتكم لانكم تشكون وهذه صف بقر يعني يجب من فئات تدي وهذا ثلاث بقولات صف بقر جمع يعني اللي هي مختصه بالنسبه الكريم بان جمع الله فيها احياء الموتى معجزه هو سبحانه وتعالى وتلاقه القدره في ان احيا الموتى في الدنيا <تصفيق> فيها وعمره 50 في منها هذه ثم أحي... احياكم ثم نياكم بعد موتكم ما انتم تنتظرون هذه لما على ذلك الصاحب ومات فتضرع موسى الى ربه سبحانه وتعالى قال يا رب ما لا أقلب الإنسائيل وقد أهلكت وأمدت خيارهم والكبراء ولقباء فأحياهم الله له بعد ممكن الإحياء الثاني <تصفيق> أحياء الثاني ألو ترى إلى الذين أقرجوا من ديانهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه عن اليديا ري فرار وهروب من الموت حتى لا يفكوا من الموت فجزىهم الله الى قله قصدهم فاوقع عليهم الضوف في ثم بعد ذلك احياهم الله سبحانه وتعالى بكل اقصى الضغط اين يقول تعالى ايقاله ابراهيم رب اريني كيف قال الا لم قال بلى ولكن ياما ان قلبي قال فخذ اربعه من الطير فسرهن الي ثم ضع على كل جبل منهم جزءا ثم ادعنا ياتيك سعي فاحيا الله عز وجل تلك الطيور بعد أن قتلها ترسا يراهيم وعجلها عجنا وجعلها اخلاقا ممزوجه فجعل هذه الأمزاج وهذه الأطلاق على كل رأس جبل ثم دعاهن فأحياه الله عز وجل فشاكت إراهيم تسعى أحسنت أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على مرشها قال إن لا يُعِي هذه الله بعد موتها فأماته الله من تعالي ثم بعثه قالك قال نبيت يوما أو بعض يوما قال بل نبيت مئة عام فانظر إلى تعاقك وشرابك لم يهتسلنا وانظر إلى حبابك ولنجعل فآية من جعله الله رضي ورشد آية من الله وهذا الرجل يعني قال أنه يعني, يعني جلس في قرية في قرية مات أهلها وباد أهلها مثل ما مشاهد عندنا مثل في شام الشاب المدينة القديمة سنين فجلس بينها وبيل جدرالها وإطلالها فتعجب أن نمحي هذه الله ونتموتها يعني تعجب من عظيم القدرة الله عن زوجه ما قال هذا شكل في القدرة الله فهمته الله مئة عام ثم بعدها قال كم فالتفت الرجل هكذا ها فوجد أن الشمس على مقربة من الغروب وهو كان مدى يعني أماته الله مع فوعي الشمس الذي في أول مهار فقال لبحت يوم الحوضة أو يوم يعني إنما النهار ونهار قليلا قال ابن لبحت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك انظر إلى ممعك من الطعام والشراب لم يتسنى لم يتقيم من طول الزمان وكان معهم يعني اتعين عبد هذا الذي لم يتزول به لم تتعين ونظر إلى حمارك الحمار الذي من شأنه الصمود ومن شأنه أن يصبر ويتحمل مات وانظهر غسمه وأرمك ونظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس كيف حية للناس؟ لما أحلاه الله عز وجل وفي بعضها رواية أنه عزيه وهذا لا لما أحياه الله عز وجل ذهب يبحث عن عن, عن دياله وأهله والبلده فوجدهم قد تخرقوا فما وجد إلا امرأة عجوزا عمياء لا تبسع فسألها قال أين ذاعت عزيه قالت يا الله اين ذا عزير واين ذا رافع عزير هل ان فقد هلك من قديم عشرات سنين ضاع وما فكر هل يا حال قد انا عزير انا عزير قد توتكلم علي تلحق علي انا كنت اعرف عزير وكان مجرد دعوه فدعوا الله ان يرد لي بصري لاتقن اتاكد انك غزل فدع عزير دعا لها ورا سبحانه وتعالى فرد عليها بصرها فنظر اليه بعالم مفهوم ثم ذهب على يعني اله حيث يوجد فذهب اليه ما لوجد هل قلت عليهم لرجعك اريته آل الناس كيف اي وجد ولده عنده مئة وعشرين سنة, سنة. والحبيب ديالو عنده تسعين عام وهو اللي عزيب عدو الرعينة تقال الرضو الخد واسوكد رأس شاب من قبله ابنه واسوكد رأس شاب قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر وقد شاد من قبله ابنهم ومن قبله ابن ابنه فهو أكبره يا ربناه يا ربناه في الأرض يذب على العزب وكيف تفعله ما غاديا ميو عشر صنين يدب على عصر يرى ابنه في الأرض يدب على العصر والنحية سوداء والشعر أشعر البال كي يمشي على العصر محدده وذلك عن النيعرس وهو باقي النحية والنحية شقرار وككة والشعر أسود باقي شاب الرئيس يعد له في الناس 90 حجة و20 لا يجري ولا يتخلف يعد ابنه في الناس 90 حجة يعني 90 و20 يعني 110 يعد له في الناس 90 حجة, يعد ابنه في الناس 90 حجة لا يجري ولا يتخلف وعمر ابيه 40 مره وعمر ابيه 40 مره وابن ابنه في الناس 90 عبده وله فيه حديثه في الناس 90 عبده يعد الناس تعد 90 فما هذا فما فما هو في المعقول إن كنت داريك يعني ما هذا في المعقول إن كنت داريك وإن لم تكن تبري فبالجهل ترضى وإن لم تكن تدري فبالجهل ترضى يعني هذا ليس من باب التوالي من باب التوالي للإمبارات فقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجلى للجبل فصار فكا من جلاله ثم قرر ذلك وان القران كلام الله ليس المخلوق فيبيد ولا صفه لمخلوق فيبيد وان القران كلام الله ليس بمخلوق فيبيد أي انت وانت تقرا القران وانت ترتل القران وانت تعيش مع القران يعلم علما يقينا بالويقن يرجى ان يكون هذا المعنى راسخا في وفي قلبك أن هذا الذي تفلو وتقرأه وتحفظه وتعامل معه هو كلام الله سبحانه وتعالى كلام فإذا اتحققت هذه المعاني عندك فلاش كأنك تعظم لاش كأنك تعظم هذا الكلام لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وهو صفات الذاتي ليس بمخلوق فيبيد ليس فيبيد يعني, يعني منصوب له جواب اا في غايب وقع في جواب النفي ليس بمخلوق فيبيد فيبيد يعني هذا من فعل با با يديد يبيد يعني بمعياء يعني انتهى والقرر انتهى والقرر ولا صفق لمخلوق فينفذ ولا صفق لمخلوق فينفذ ينفذ إن من نافذ الشيء ينفذ إذا ذهب إذا ذهب وفنيا وانتهب هذا على قرار القولي على ما عندكم ينفذ وما عبا رائبا لأن سبحانه رجلي كلام البشر ينتهي ويثنب ويبيه أين كلام البشر من خفز تلاف سنة؟ من عشر تلاف سنة أكثر من ذلك كله انتهى كله باد وأيضا نحن كلامنا بعد فترة زمنية وجيزة جدا سيتهي ستنتهي هذه الأنفاس ويتهي هذا الكلام أما كلام ربنا عز وجل فإنه باقي مقاء باعي وتعالى لا يتلى ولا يبي أبدا كل كان نحو مدادا لكلمات ربه لا البحر قبل ان تنسج لكلمات ربي ولو جاء نائب مثله ماذا اي القواذ ولولما في الارض من شجرات احلام والبحر يبد له بعد ازرعه احرى ما لغير كلمات ربي ان الله, الله عظيم تصور تخيل من هذا يعني هذا الشيء لا يتصور ابدا لو أن ما في الأرض من شجرة لو أن أشجار الأرض كلها في أدنى الأرض وأقصارها من لدن خلق الأرض إلى حياة الثالثة لو أن هذه الأشجار الموجودة على وجه الأرض اتخذت أقلام يعني بورية أقلام وجئ بالبحر كمداد لهذه الاقلام وهذا البحر يمد بسبعه اقلام اخرى كلها مداد ما يعني تكسرت هذه الاقلام ولا نفذ هذا الكلام لا, لا هذا المداد وما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله جئنا من القياس و لله المدرس يعني لنفس الواحد منكم <تصفيق> منذ أن ولدته أمه لا نقول حتى السنة السادسة أو السابعة أو الثامنة أدخل المدرسة أو المدرسة منذ ولدته أمه وقع على الأرض والقلم في يده إلى أن يموت كم, كم يحتاج من المدرسة ومن الأخلاف كاجي المدا ده بجوز انا اعطيك جوج انا اعطيك رميل ديال الاثنين والثلاثه عن الجزء الرحمن الله وشوفوا اخي له قلم سيار يكتب كثيرا مئات المصنفات حتى قالوا لما توفي يا رحمه الله وارادوا غسله ذلك الماء الذي استعملوه في مصر عملوا على تسييره بالخشب داكشي اللي كيبغيو به القرم من هذا يعني هذا من القلب احنا بدو هكذا به سخلو الماء باش غسلوه لما بات يعني كم ديال العين ولكن هو برغم الماء من شجره الاقلاء البحر يمدوه بعده من بعده سبعه امحور ما هذه نهايه هاولا يعني يتكلم عندنا عظيم علم الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما ولا صدق لمخلوق فيمتن في معنا نعم ف... ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشربه حلوه ومهره وكل ذلك قد حدره الله ربنا ومقابير الأمور بيده ومصدرها عن قضاقه والإيمان بالقدر أي مما يجب اعتقاده الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من اركان الايمان سته ركنون الاركان الايمان سته نتيجه لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل لما عن الايمان فقال عليه الصلاه والسلام الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره والقدر في اللغة بمعنى التقدير القدر في اللغة بمعنى التقدير وهو من الألفاظ المشتركة القدر في اللغة العربية يعzeit من الألفاظ المشتركة من الررől اللفظ المشتركة؟ سعدة بثالة المشترك؟ هل لو فضلك ؟ للنطيف ما فصل ؟ يعلي هو لفظ واحد تكون له معاني كثيرة ولا هذه للمعاني إلا بالسياح الذي ورد في هذا المرح ولذلك القضاء ورد عدد في القرآن الكريم في 131 مرحب ورد ورد الثاني ماهزة مردت في القرآن الكريم في 131 مرحب فتعرفا يراد بها كلمه قدم يراد والشرف يراد بها العظمه والشرف لذلك قال تعالى ها وما قدر الله حق قدره ولا يظلم جميعا قرطه يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله هنا أي ما علم ما عظم الله حق التعظيم الذي ينبغي لجلاله ولسوقان وفارث تأتي بمعنى التضييق كما في صوت فجر وأما إذا نبتلاه فقرر عليه رصار. فقدر عليه بمعنى ضيق عليه بمعنى ضيق عليه وفارث يأتي أو تأتي هذه الكلمة بمعنى العلم العلم كما في صوت الحجر إلا امرأته مرأت نوت عليه الصلاة والسلام إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين أي سبق في علمنا أنها من الهالكين وتأتي أيضا بمعنى يعني القدرة كقوله تعالى أيحسب أن لا يقدر عليه أحد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد وتأتي أيضا بمعنى المقدار كما في قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدر وقد تأتي أيضا بمعنى القضاء وبيت ومعنى القدر ومعنى انتكابة محفظ كما في قوله تعالى وكاد أمر الله قدراً مخذراً وهذا المعنى, المعنى هو الذي هونا نعلم في موضوعنا وفي تصفنا وفي معنى بيك. القضاء والقدر والتقدير يعني القضاء قلنا بمعنى التقدير كما يقول تعالى إننا كل شيء خلقناه بقدر القضاء والقدر أنا أريد أن أخبركم زيانة امتداد من هذا الأسبوع وعليه يتوقع يعني تتوقف أمور كثيرة جداً في رد الشمهات التي تصادف وتورو يعني تعطل الإنسان وليس تقرأه في حياته العلمية والعملية عندنا القضاء والقدر ما عن القضاء ومن عن القضاء القضاء والقدر إذا اجتمعا افترق وإذا افترقا اجتمع ما معنى هذا الكلام تسمعه إذا اجتمع القضاء والقلب أيضا كما نقول الفقراء والمساكين الفقراء. الفقراء والمساكين إذا اجتمع في الذكر افترق في الحكم وإذا افترق في الذكر اجتمع في الحكم ماذا؟ إذا كل هذا قدر الله وماذا ذكرنا؟ القضاء فإن قولنا هذا هذا قدر الله يشمل ماذا؟ القضاء والقلب لأن, لأن هنا يفترع قضاء بالماذا؟ يفترع قضاء في الذكر في اللحظة فإن افترع الذكر في الذكر يجتمع في الحكم يقول لهما حكم الواعي حكم القضاء وحكم القلب كما تقول وآذي وآل القرباء والمسكين والمسكين المسكين هنا ذكر لوحده فإذا ذكر وحده اجتمع على الفقر من حكمه لكن إذا كان للفقراء والمساكين اجتمع بالدب فيكون للفقير معنى والمسكين معنى الأرض يكون الفقير هنا أشد حاجة من المسكين والمسكين أقل منه العادل لذلك جاء في القليل تعالى وأما السبيلة فكانت المساكين يعملون بالبعض أو ما قال يعني وصفهم أنه مساكين وأثبت لهم الملكية أهل مساكين لكن أثبت لهم ملكيتهم لتلك السفينة وأما السفينة فكرت لمساكين أن لمه لا يبتليه لمساكين يحنون في المحر فإذا وجده لفقير فيكون الفقير أقل يعني أكثر حاجة من المسكين فهنا إذا جاء القدر وحده وإذبح المؤلفون والإيمان بالقدر فيشتبر معه القدر ويقول القدر بمعنى القضاء القضاء بمعنى القدر وإذا ذكرهما جميعا فيقول للقدر معنا وحكم ويقول للقدر حكم فإذا نعر فالقدر فالقدر هو ما أكثره الله تعالى في الأزل القدر هو ما أكثره الله عز وجل في الأزل وما قدر الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه أن يكون في خلقه وأما القضاء فهو ما قضاء به الله سبحانه في خلقه من إيجاد وعدم أو تغيير وعلى هذا على هذا التفصيل يكون التقدير أو يكون القدر سابقا القضاء سابق سابقا القدر يعني القدر هو ما قدره الله عز وجل في الكتاب المحفوظ ومرة معنا في صحيح المسلم أن الله كتب مقابير كل شيء قدره في السماوات الله بخمسين ألف سنة بخمسين جسد فأعرض قدر أن يكتب ما هو كائن إلا المغطية هذا قدره ثم عندما يقع هذا المقدوم يسمى ماذا؟ نذل قضاء الله نذل قضاء الله أي تنفيذ لقدر الله عز وجل ولذلك القضاء عدم على العلم بمعناء الحكم بمعناء الحكم إذا قلنا الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان سفة طيب القضاء والقدار ما هي الفوائد التي من ناحية مستكية ما هي الفوائد التي يبقى الإنسان بالإيمان من قضاء ما نستفيد نحن من ناحية مستكية إذا كان آل من القضاء والقدر عليه بطيسه لانه يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئ وما أخطأه ما كان ليصيب ثم ايضا من التواريخ التي يأخذ عن المسلم من ايمانه بالقضاء والقدر ان تلا وان وان تستعيد الامه مكانتها وريادتها ومحرام إمامتها لماذا؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليه ومن بعدهم إلى الجهاد في سبيل الله وفتوح الأنصار والملدان لأنهم عالموا عالموا أن الجهاد في سبيل الله لا يؤجل أجلا ولا يقدم أجلا وأنه يموتون بأجل فما دام أن الآجال مؤجل بالرأي سبحانه وتعالى وأن الله لا يمكن ها؟ يعني سلا يمكن أن يموت إلا إذا استوفى أجله فإنه يؤذم ويمجاهد في سبيل الله ويمقاتل أعداء ولذلك فإن خالد من الوليد رضي الله عنه وهو الذي لم تهزم له رايات لا بيجائلية ولا بيجسام لم تهزم له رايات لا بيجائلية ولا بيجسام يوم أتركته الوفاة على دراشر قال للناس لجاء المجاء يعده ويزره قال لقد شاهدت أزد من مئة أكثر من مئة مشهد من ولا يوجد في جسمه مقدار أرعى أصابع إلا وفيه ذرع تحدث بسيدي أو بروح أو بهكذا وها أنا ذا أموت كما يموت البعير حتى أمتيه هذه من الظوائد من الظوائد التي نأخذها أيضا من إماية بالقضاء والقتل أن يرضى الإنسان لما قدره الله لها إذن إن شاء الله كثير بعد بهذا وعلى ان استرسل في رساله فلق قد متشعبه في صور ممكنه ان شاء الله الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على